أطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينا خاهم شعيبات قال يا قوم عبود الله مالكم من إله غيره قد جاء الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون سبيل الله من آمن به من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا, وانظروا كيف كان عاقبة المفسئين وإن كان طائفة طائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن تبعتم شعبا لئن تبعتم شعبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعبا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 أريت من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس إلا أخذنا دلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس أن الضراوء والسراء فأخذناهم فأخذناهم بغتتهم وهم لا يشعون ولو أن أهل القرآن تقول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أي سُونَ بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا أَفَأَمِنُوا فَلَا يَأْمَنُ قوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من أن وقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم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 قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يدهم فإذا هي بيطاء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 وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر علي وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن لكم من المقربين قالوا يا موسى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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوه هنالك وانطلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمين قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا اننا الى ربنا منقلب وما تن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 اِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّ مَطَائِرَهُمْ عِندَ اللَّهِ ۗ وَلَٰكِنَّ أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحضنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبوا وكانوا قوما مجرمين. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجِزُ قَالُوا يَا مُوسَى دُعُو لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجِزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُغْصِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا أَجَلًا بَارِغًا إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنَطَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِأَنَّ مُنْكِذًا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 عَرْشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا موسى إلها كما لهم قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تجهل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 ولما رجع موسى إلى قومه غربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال ربي أفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.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 ربك من بعدها لرفور رحيم ولما سكت عن موس الغضب أخذ الألواح وفي نسختها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لرب وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنِّي أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ Tuhdillu biha man tashaa, wa man tashaa.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 في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبايف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.